124. وإلى الله ترجع الأمور 125. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور 126. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 124. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير 125. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن مِنْ نُورٍ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أهر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم 117. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس مِنْ نُورِكُمْ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 117. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 118. ينادونهم ألم نكن معكم 119. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر فاليوم لا خذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاك وبأس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم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 111. المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم 112. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم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 وَالْحُطَامَ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاتُ الْدُنْيا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ تَبِكُونَ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 111. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 112. والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِبَيِّنَاتٍ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ الناس بِالْقِسْطِ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من أنصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز 113. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب 114. فمنهم مهتد 115. وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم وَكَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدْعُو مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِ إِلَّا ذَٰتِ غَٰرَ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رَعَيْتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَأْتِيَنَا 119. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تنشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم